يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما نفيه للممارسة فقال ابن فورك فصل آخر في ذكر إبطال المماسة قال في كتاب الصفات الكبير ولو كان مماسا لعرشه لكان العرش مماسا له ولو كان العرش مماسا له لحدث فيه عن مماسته إياه معنا كما يحدث بين كل متماسينه وتعالى الله عن الحوادث فلما فصلت مماسة العرش إياه فسدت مماسته العرش قال ابن فورك هذا يبين من كلامه حالة المماسة على الله ويبين أيضا من مذهبه بأن الحوادث لا تحل في ذاته وأن محلة الحوادث محدث على خلاف ما ذهبت إليه الكراميه المجسمه الجهلة وأن المتماسين متماسان بحدوث متماسين فيهما قلت هذا الذي ذكره ابن فورك من قوله وهو كما ذكره وكذلك ما ذكر من خلفته للكرمية في مسألة الحوادث لكن الكرامية أقرب إلى ابن كلاب في مسألة العرش وعلو الله عليه فإن قولهم وقول ابن كلاب وقول ابن كلاب في ذلك متقاربان وابن فرق وأصحابه أقرب إلى ابن كلاب في مسألة الحوادث فإن قولهم فيها كقول ابن كلاب لا كقول الكرمية ولهذا كان المنتسبون إلى ابن كلاب من أهل الكلام والفقه والحديث لا يعرف عنهم خلاف أهل الحديث في مسألة العرش وإنما وقع النزاع بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآن وقد تبين بما ذكر ماه أن المخالفين لأهل الإسلام في مساله العرش وان الله فوقه كانوا في صدر الإسلام من أقل الناس كما ذكرهم نكلاب إمام الأشعري وأصحابه وإن كان أكثر أشعرية المتاخرين قد صاروا في ذلك مع المعتزله بل يقال اشر الطوائف بهذا النافي الذي ذكره عنده وعند امثاله الفلاسفه المشائين أتباع ارسطو من المتقدمين وكالفارابي وابن سينا ونحوهما من المتاخرين ومن أخبر الناس بمقالات ارسطو واصحابه ومن أكثر الناس عناية بها وقولا بها وشرحا لها وبيانا لما خالفه فيه ابن سينا وامثاله منهم قاضي ابو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف حتى أنه يرد على من خالفهم كما صنف كتابه تهافت التهافت الذي رد فيه على أبي حامد الغزالي ما رده على الفلاسفة وإن لم يكن مصيبا فيما خالف فيه مختص الكتاب والسنة بل هو مخطئ خطأ عظيم بل ما هو أعظم من ذلك وإن زعم أنه أوجبه البرهان وأنه من علم خاصة دون الجمهور ولكن الغرض أنه مع مبالغته في اتباع آراء الفلاسفة المشائين هو مع هذا نقل عن الفلاسفه إثبات الجهه وقد قرر ذلك بطرقهم العقلية التي يسمونها البراهين مع انه لا يرتضي طرق اهل الكلام بل يسميها هو وامثاله الطريقه الجدل الجدليه ويسمونهم أهل الجدل كما يسميهم بذلك ابن سينا وامثاله فإنهم لما قسموا أنواع القياس العقلي الذي ذكروه في القياس إلى برهاني وجدلي وخطابي وشعري وسفسطائي زعموا أن مقاييسهم في العلم الإلهي من النوع البرهاني وأن غالب مقاييس المتكلمين إما من الجدلي وإما من الخطابي كما يوجد هذا في كلام علماء الفلاسفه كالفرابي وابن سينا ومحمد بن يوسف العامري وابن رشد وغيرهم وإن كانوا في هذه الدعاوية ليسوا سابقين على الاطلاق بل الأقيسة البرهرية في العلم الإلهي هي في كلام المتكلمين أكثر منها وأشرف منها في كلامهم وإن كان في كلام المتكلمين أيضا أقيسة جدلية وخطابية وشعرية بل وسوف أستائية كثيرة فهذه الأنواع هي في كلامهم أكثر منها في كلام المتكلمين وأضعف إذا أخذ ما تكلموا فيه من العلم الإلهي بالنسبة إلى ما تكلم به المتكلمون والمقصود هنا ذكر ما ذكره عن مذهب الفلاسفة في مسألة الجهة وهذا لفظه في كتاب مناهج الأدلة في الرد على الأصولية القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزال أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كابن المعالي ومن اقتدى بقوله وظواهر شرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومثل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ومثل قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومثل قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه ومثل قوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلت الطويل عليها عاد الشر كله مؤولا وإن, وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشر كله متشابها لأن شرائع كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منها تنزل البلائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من صدرة المنتهى قال وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك والشوة التي قادت مفات الجهمية إلى نفيها هي أنه اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة وبهذا نقول إن الحيوان فوقا وأسفلا ويمينا وشمالا وأماما وخلفا وإما سطوح جسم آخر تحيط بالجسم من الجهات الست فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلى وأما سطوح الجسم المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضا مكان للهواء وهذه الأفلاك بعضها محيطه ببعض ومكان له وما سطح الفلك الخارجي فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارج هذا الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية فإذا سطح آخر اجسام العالم ليس مكانا أصلا إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم فاذا ان قام البوهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم الذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم فهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء وذلك أن الخلاء يبين في العلوم النظرية امتناعه لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم علي طولا وعرض وعمقا لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدما وإن أنزل الخلاء موجودا لزم أن يكون أعراضا موجودة في غير جسم وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد ولكنه قد قيل في الأراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة وذلك أن الموضع هو ليس بمكان فلا يحويه زمان فكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هناك غير فاسد ولا كائن وقد تبين هذا المعنى مما أقوله وذلك أنه لما لم يكن ها هنا شيء إلا هذا الوجود المحسوس والعدم وكان من المعروف أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود أعني أنه يقال إنه موجود أي في الوجود إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم فإن كانها هنا موجود هو أشرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء الأشرف ويستماوات ولشرف هذا الجزء قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا كله يظهر على تمام العلماء الراسخين في العلم فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأن الذي جاء به الشرع وابتنى عليه فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع وأن وجه العسر في تفييم هذا البعنة مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد تمثال الله، وهو بعينه السبب في أن لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد مثل العلم يعني في الغائب لأنه ضد الفاعل فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلى إلى العلماء الراسخون فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته مثل العلم بالنفس أو يضرب له مثال أو يضرب له مثال من الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم وان لم يكن ذلك المثال هو نفس الأمر المقصود تفهمه. مثل كثير مما جاء من أحوال المعاد والشوهة الواقعه في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور لها لا سيما إذا لم يسجح لهم بأنه ليس بجسم فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع وأن لا يتأول ما لم يسجح الشرع بتأويله والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع وهؤلاء هم الأكثرون وهم الجمهور وصنف عرض حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء في العلم وهؤلاء هم الأقل من الناس وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقه بول متشابه في الشرع وهم الذين ذنبهم الله وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه ومثل ما عرض لهذا الصنف من الشرع مثل ما يعرض لخبز البر مثلا الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان أن يكون لأقل الأبدان ضارا وهو نافع للأكثر وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر وربما ضر الأقل ولهذا أشار بقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها والأقل من الناس وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها مثال في الشاهد فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبها بها فيعرض لبعض الناس أن يرى به هو الممثل نفسه فتلزمه الحيرة والشك وهو الذي يسمى متشابها في الشرع وهذا ليس يعرض للعلماء ولا الجمهور وهم صنف الناس بالحقيقة لأن هؤلاء هم الأصحاء والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء وما أولئك فمرضى والمرضى منه هو الأقل ولذلك قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه باتغاء الفتنة وباتغاء تأويله وهؤلاء المؤهل الجدل والكلام وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف إنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبار لهم ونعوذ بالله من هذا الظن بالله بل نقول إن كان كتاب الله العزيز إنما جاء معجزه من جهه الوضوح والبيان فإذا ما أبعد عن مقصود الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه ثم أوله بزعمه وقال لجميع الناس إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آية الاستواء على العرش وغير ذلك إما قالوا إن ظاهره متشابه وبالجملة فأكثر التأويلات التي يزعم القائلون بها أن المقصود من الشر إذا أم وجدت ليس يقوم عليها برهان ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعلمهم عنها هو وعلمهم عنها فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل فما كان أنفع في العمل فهو أجدر فأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا أعني العلم والعمل وذكر كلاما آخر نذكره يذكره إن شاء الله فيما بعد من ما يذكره المؤسس من موافقة بعض المسلمين الفلاسفة في الجسم والنفس وفي غير ذلك مما يناسبه وأما نقل سائر أهل العلم لمذاهب أهل الأرض من المسلمين غيرهم في هذا الأصل فهو أعظه من أن يذكر هنا إلا بعضه وإنما نبهنا على أن نائمة الأشعرية الكبار كانوا ينقلون ذلك أيضا وإنه أعظم لم يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية وموافقهم وسنذكر إن شاء الله عندما نذكره من احتجاج المثبتة بالدعاء ونحو ذلك ما فيه عبرة وكل من صنف في بيان مذاهب سلف الأمة وإمتها من أهل العلم بذلك فإنه ذكر أن ذلك قولهم جميعا بلا نزاع كما قال الشيخ الحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له وإمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض واحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأوصار فوق العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما يشاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منهم براء وذكر الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني, القيرواني الذي له الرسالة التي سماهها برسالة الايماء إلى مسألة الاستواء لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء قال قول الطبري يعني أبا جعفر صاحب التفسير الكبير وأبي محمد بن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الحديث والفقه، وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي الحسن يعني الاشعريه وحكاه عنه عن القاضي عبد الوهاب نصا وهو أنه سبحانه مستوي على العرش بذاته وأطلقه في بعض الأماكن فوق عرشه قال أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح الأسماء الحسنى هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب تمهيد الأوائل له وقول الأستاذ أبو إبن فورك في شرح اوائل الأدلة وقول أبي عمر بن عبد البر وغيرهما من الأندلسين وقول الخطابي في شعار الدين ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآية والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه هذا بذهب السلب الصالح فيما نقل عنه مثقات وقال أيضا أبو عبد الله هذا في تفسيره الكبير في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وأجزاء وقد بينا أقوى العلماء فيها في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلا وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا والأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني من أصحابه أنه إذا وجب تنزيه الباري عن الجهة والحيزي فمن ضرورة ذلك ولا واحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين يعني العلماء المتكلمين أصحابه تنزيه الباري عن الجهة فليس بجهة فوق عندهم فليس بجهة فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم ما تختص بجهة أن يكون في مكان محيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون المتحيز والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الاول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح انه استوى على عرشه حقيقة وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقته فإنه لا يعلم حقيقته كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إدعاه وكذا قالت أبو سلمة رضي الله عنها وهذا القدر كاف قال والاستواء في كلام العربي العلو والاستواء وذكر كلام الجهري في الصحاحي وغير ذلك هذا أخر كلام القرطبي وقال أبو بكر محمد بن موهي بن المالكي في شرح رسالة أبي محمد بن أبي زيد وأما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته فإن معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك قال الله عز وجل ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى وطال في وصل الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال إليه يصعد الكلم الطيب ونحو ذلك كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعجمية التي أراد سيدها أن يعتقها أين ربك فأشارت إلى السماء ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به من الأرض إلى السماء من سماء إلى سماء إلى, سماء إلى سدره منتهى وإلى ما فوقها حتى قال لقد سمعت صريف القلم وأنه وصف من فرض الصلوات أنه كل ما هبط من مكانه فلقي موسى في بعض السماوات فأمره بالتخفيف عن أمته عاد يصعدت ثم سأل إلى أن انتهى إلى خمس صلوات في اليوم والليلة وقد تأتي لفظة في في لغة العرب بمعنى فوق وعلى ذلك قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها يريد عليها وفوقها وكذلك قوله فيما وصف عن فرعون أنه قال في قصة السحرة ولا اصلبنكم في جذوع النخل يريد عليها قال الله عز وجل ثم من في السماء الايات كلها قال اهل التاويل علمون بلغه العربي يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه عن جماعه عن جماعه من أدرك من التابعين مما فهموه عن الصحابه مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها وعليها ولذلك قال الشيخ ابو محمد انه فوق عرشه المجيد ثم بين ان علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته لانه بائل عن جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها وقد كان ولا مكان ولم يحل بصفاته عما كان إذ لا تجري عليه الأحوال لكن علوه في استوائه على عرشه هو عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستوي على العرش لأنه قال ثم استوى على العرش وثم أبدا لا تكون أبدا إلا لاستئناف فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة فو سبحانه وإن كان لا يزول ولا يحول فقد يزيل المخلوقات دونه ويحيلها كيف شاء يشاء فصار بكونه على عرشه في وصفنا بخلاف ما كان قبل ذلك هذا حكم وصفنا لاستوائه على عرشه سبحانه ففرق بين ذاته وعلمه من جملة الحكم والمعنى إذ لا تخل الأماكن من علمه باين عن جميعها بذاته فإن كان محيطا بها جميعا عظمة وجلالا إلى أن قال وقوله على العرش استوى فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقار والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم إنه على الاستواء وبعضهم يقول إنه على المجاز دون حقيقة ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل المعقول بانه لم يزل مستويا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء فلا معنى لتاويلهم بافراد العرش بالاستواء الذي هو في تاويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة قال ويبين ايضا انه على الحقيقه بقوله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا فلما ابصر المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواءها هنا على غير الاستيلاء ونحوه فقرب بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله ووقفوا عن تكيف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء من الأشياء وقال الشيخ الإمام أبو أحمد الكرجي القصاب إمام تلك النواحي علما وذينا في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وهي العقيده التي كتبها الخليفه القادر وقراها على الناس وجمعهم عليها وقر بها طوائف السنه واستتاب من خرج عن السنه من المعتزله والرافضه ونهويهم سنه ثلاثه عشره واربعمائه وتبعه في ذلك ذو السلطان محمود بن سبكتكين بارض المشرق وكان ذلك عند ظهور القرامطه الباطنيه بمصر في اماره الحاكم وما قبله وبعده من الامور التي جرت في خلافه القادر التي اظهر فيها السنه وأبطال البدعه حتى أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني وأبا عبد الله, محمد عبد الله بن حامد وغيرهما أظهروا الإنكار على أبي بكر بن الطيب في أشياء خالف بها السنة حتى سر من بعض ذلك فتن وصنف القاضي ابو بكر كتابه المشهور في كشف أسرار الباطنية وهاتك أستارهم وكانت وفاه هؤلاء متقاربة بعيد المئة ضابعة ثم كان ما فعله القادر من قراءة عقيدته بمحضر من أئمة المذاهب قال فيها كان ربنا وحده ولا شيء معه ولما كان حويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجته إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق وهو مدبر السماوات والارضين ومدبر من فيه ما فيهما ومن في البر والبحر لا مدبر غيره ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم والخلق كلهم عاجزون والملائكة والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعون وهو القادر بقدرته والعالم بعلم أزلي غير مستفاد هو السميع بسمع والبصير ببصر يعرف صفتهما من نفسه لا يبلغ كنهاهما أحد من خلقه متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة مخلوقة كألة مخلوقين لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فيصفة حقيقة لا صفة مجاز. وقال الفقيه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد شرح المواطع لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من هجته مع المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان قال والدريب على صحة قول آل الحق وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاياته لأنه اضطرار لم يقف عليه أحد ولا أنكره مسلم وقال أبو عمر بن عبدالبار أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة قال أبو عمر الذي عليه أهل السنة وإمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشباهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه قال أبو عمر روين عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزعي ومعمر بن راشد في أحاليث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل ثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به وما أحليث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة وقال مثله الإمام أبو عمر الطلمانكي في كتابه الذي سماه الأصول إلى معرفة الأصول وكان في حدود المئة الرابعة وله التصانيف الكثيرة والمناقب المأثورة قال وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنا وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق سمواته بذاته مستويا على عرشه كيف شاء وقال أيضا قال أهل السنة في قول الله الرحمن على العرش استوى أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال بكر الخلال في كتاب السنة أخبرنا بكر المروزي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال, قال إسحاق بن إبراهيم الرهوي قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى اجمعوا أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الأكام وبطون الأودية وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السماوات السبعة وما دون العرش أحاط بكل شيء علم فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره وروى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجميه عن سعيد بن عمري الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذكر عنده الجهمية فقال شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق العرش وقالوا هم ليس عليه شيء وروا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور وهو من هذه الطبقة قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإنتابوا وإلا قتلوا وعن عاصم بن علي بن عاصم من شيخ البخاري وغيره قال ناظرت جميعا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباه ورغى الحافظة الوكلة بيهقي وإسنان صحيحين عن ابن وهم قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وخذت الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بذعة أخرج ورأى عنه يحيى بن يحيى ليس بني الإمام ولفظه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ورأى البهقي أنباءنا أبو بكل بن الحارث أنباءنا بن حيان أنباءنا أحمد جعفر بن نصر أنباءنا يحيى بن يعلى سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح بن أبي مريم يقول كنا عند أبي حنيفة رحمه الله أول ما ظهر إذ جاءت امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى بابها فقيل لها إنها هنا رجل قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتت وقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبده فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع كتاب أن الله في السماء دون الأرض فقال له رجل أرأيت قول الله وهو معكم أينما كنتم قال هو كما يكتب الرجل إلى الرجل أني معك وهو غائب عنه وروى أبو مطين الحكم بن عبد الله البلخية في الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عما يقول عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا ندري العرش في السماء أم في الأرض فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر وروا ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسر بن مهران حدثنا بشار بن موسى الخفاب قال جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف رحمه الله فقال تنهاني عن الكلام وابي سر بن المريسي وعاليون الأحوال وأفلاك ما يتكلمون فقال يقولون الله في كل مكان فبعث أبو يوسف وقال علي بهم فانتهوا إليه وقد خام بشر فجيء بعلينا الأحوال والشيخ يعني الآخر فنظر أبو يوسف إلى شيخ فقال لو أن بك موضع أدب لأوجعتك فأمر به إلى الحبس وضرب عليا الأحول وطوف به وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثا علي بن الحسن بن يزيد السلمي سمعت أبي يقول سمعت هشام بن عبيد الله الرازية يقول حبز رجل في التجهم فتاب فجاء به إلى هشام بن عبيد الله ليمتحنه فقال له أتشهد بأن الله على عرشه بائن من خلقه قال لا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه فإنه لم يتب بعد وهشام بن عبيد الله هو أحد عيان أصحاب محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة الفقيه وفي منزله مات محمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى عن صالح بن الضريس قال جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهمن ويقول لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحوي في العقيدة المشهورة له التي قال في أولها ذكر بيان عقيدة أهل الزنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم نقول في توحيد الله معتقدين أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة ليس مخلوق فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر والرؤية حق لأهل الجنة بغير أحاطة ولا كيفية وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهم حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان ولم ي... ومن لم يتوقع نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه الى ان قال والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وروى عبد الرحمن بن ابي حاتم عن ابي هارون محمد بن خالد عن يحيى بن المغيرة قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الكلام كلام الجهميه اوله عسر واخره سم وانما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء اله وروا عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة وروى غيره بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن مبارك الذي يقال له أمير المؤمنين في كل شيء لجلالته في أنواع الفضائل أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنهم فوق سماواته على عرشه باين من خلقه ولا نقول كما تقول الجهميه إنه ها هنا ولا نقول كما تقول إنه ها هنا في الأرض وهكذا قال إمام أحمد أيضا. وروى عبد الله بن أحمد ايضا عن عبد الله بن مبارك أن رجل قال له يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعوه على الجهمية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء وروى ايضا عن سليمان بن حرب الإمام قال سمعت حمد بن زيد وتكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء وكذا رواه ابن حاتم عن أبيه عن سليمان ولفظه إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله وروى الطبراني في كتاب السنة عن العباسي بن الفضل الأسفاطي عن سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة فقال إنما مدار المعتزلة أن يقول ليس في السماء شيء وحماد بن زيد وهو الإمام المطلق في زمن مالك والثوري والليث وكان يقال إنه أعلم الناس بما يدخل في السنة من الحديث وهو صاحب أيوب السختياني الذي قال فيه مالك. لما قيل له حدثت عنه وهو عراقي فقال ما حدثكم عن أيوب أحد إلا وأيوب أفضل منه وأهل العلم والسنة المصرة المتبعون لأيوب وابن عون ويونس بن عبيد ثم لحماد بن زيد وحماد بن سلمة ونحوهم ومذهب السنة الذي يحكي الأشعري في مقالته عن أهل السنة والحديث أخذ جملته عن زكريا بن يحيى الساري الإمام الفقيه عالم البصرة في وقته وهو أخذه على أصحاب حماد وغيرهم في الفوض معروفة من ألفاظ حماد بن زيد كقوله يدنو من خلقه كيف يشاء ثم أخذ الأشعري تمام ذلك عن الإمام أحمد لما قدم بغداد وإن كان زكريا بن يحيى وطبقتهم أيضا من أصحاب أحمد في ذلك وقد ذكر أبو عبد الله بن بطه في إبانته الكبرى عن زكريا بن يحيى السجي جمل مقالات أهل السنة وهي تشبه ما ذكره الأشعري في مقالاته وكان السري شيخ, شيخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة وكذلك ذكر أصحابه وروى عبد الله عن عباد بن العوام الواسطي قال كلمت لم تبشر واصحاب وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء وقال الإمام أحمد حدثنا شوايح بن نعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغة سمعت مهلك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان ورأوا أبو بكر البهقي في كتاب الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزعي قال كنا واتبعونا متوافرون نقول إن الله تعالى فوق العرش إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته وقال الخلال في كتاب السنة اخبرني الميموني أنه قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما تقول في من قال إن الله ليس فوق العرش قال كلامهم كله يدل على الكفر وقال أنبأنا يوسف نموسى أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له والله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه وقال الشيخ أبو بكل النقاش صاحب التفسير والرسالة حدثنا أبو العباس السراج سمعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الاعتقاد المشهور عنه في السنة سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته إلى أن قال وأن الله على عرشه بين من خلقه كما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما وذكر هذا الشيخ النصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة له وقال أيضا في هذا الكتاب إن قال قائن قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله وما أجمع عليه الأئمة والعلماء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير اليه من إجماعهم فالجواب ان الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لخيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قولهم من غيرهم فذكر جمل اعتقاد أهل السنة وفيه وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وقال الحافظ أبو نعيم الأصبحاني في عقيدة جمعها في أولها طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائل من خلقه والخلق باينون منه لا يختلط بهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه بسمائه من دون أرضه وخلقه وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأسبهني مفتي الصوفية العارفين في أواخر المئة الرابعة في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين المتأخرين قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائل من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب وتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائم فأتوب عليه حتى يطرح الفجر قال ونزوله إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تاويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وقال الشيخ الإمام العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي في كتاب الغنية له أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو محتوى على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي اطلاق صيفة الاستواء من غير تأويل أنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وقال الإمام الزاهد العلامه الشيخ أبو محمد المقدسي فإن الله وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء واجمع على ذلك العلماء من الصحابه الأثقياء والأئمة من الفقهاء وتوترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق اجمع